أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي نَرْضٍ فَيَطُوفُوا كَيْفَ كَانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ كَذَبُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ الله من واق ذلك بأنهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فكثروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد رسلنا موسى مآب وسلطان مبين إلى فرعون وآمان وقارون سقالوا شاحن كذاب فلما جاءهم ذي الحق من ذنا قالوا, قالوا اقتلوا أبناء الذين آل واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعا مذروني أقتل موسى وليدعو ربه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 اَقْتُلُونَ رَجُلًا اتَّقَتْ سُلُونَ رَجُلًا يَقُولُ رَبِّي اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا كذبه وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إن الله لا يهدي من هو مصرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من دأس الله إن جاءنا قال فرعون ما ما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاط عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دهب قوم نوح وعاده قَوْمَ ثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُ يُرِيدُ ظُلْمَ الْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ السَنَا يَوْمَ تُولَّوْنَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عاصِمٍ وَمَنْ يُطْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْهَا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 كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطانتاهم كبرمقتا عند الله وعند الذين آسوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبل جبال وقال فرعون يا ما نبني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى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 اتبعوني اهتكم سبيل الرشاد يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار من عمل سيئه فلا يجزا وَمَنَعَهَا مِن صَالِحٍ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب